وكتاب مسورة في رق شور والبيت معور والسقف مرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السنا. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ مكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا تتصيرون، اصلوا ما تصدروا أو لا تصدروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المستفيذ في الجنة ونعيم فكين بما تم رضهم ووضعه رضهم على الجحيم كنوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون متكين على تغره النطوفة وزوجناهم بخور معين والذين آمنوا واتبعتهم بريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما وأنزدناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كتب وهين وأنزدناهم بفاكمة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأسين هم كأنهم لؤلؤ متنون وأقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمون فَلْنَادُعُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا تَبِلْ عَمَّةَ رَبِّكَ بِكَالِمِيهِ وَلَا مَدْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّطُ بِهِ غَيْبًا مَلُونٌ قُلْ كَرَبَّطُ فَإِنِّي مَعْطُونٌ المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم قوم قوله طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأسوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يفتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون أم لهم له إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَيرْمِي عَوْرًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَهُ يَقُولُ يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُلاقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ ذلك ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وسبح لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذ النجوم